أني ظاهر من باسكيت قشتنا مضمرة وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين لا فرصدوا بيستفسير وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين لأن إضمارها إما جائز أو واجب يعني كاتك أن مضمرة به هرئي شكات أبو الله وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين أو كاتك دوجو هذا يان اضماركي اضماركي جائزة يعني جائزة اضمار بكليت بشارة توادرنا كوي يعني لفظنا كليت ويان او اضماركي واجب ناب به الشي ويادر كوي يكم جارية تصير تفصيلي جائز فالجائز في مسائلة لكاتك كأني مضمرا جائزة اضمار بكليت أبو جائزي شدر بكوي لشان مسأليك لشان شونيك يكم إحداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل أويك بكوي تدوي حرف عطف لبيش حرف عاطفك ولا نك مباشر لبيش هو المهم تقدم لجملك جملي بيش حرف عاطفك اسمي قروش تبيت خالص من التقدير بالفعل يعني مشتقات فعل نبت يعني اسم فاعل واسم مفعول وانا نبت مصدر يعني هر اسمي كثير بيت اي دينيه كابو بكيفه الدواي حرف عطفه لبيش عرف عطفة كوا اسم قرش بيت اسم كام لا لمشتقات فعل نبت كقوله تعالى وما كان لبشر أن أي يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هيش كثني خات على قصيل جلابك إلا بمريجانا نبيت. يعني طرق كلام خات على لجل خلك لجل بشر يعني لم ابيت أبت بوحي من وراء حجاب او ارسال رسول على قراءة من قرأ من السبعة يعني قراء السبعة بنصب يرسله بنصب يرسله يعني اقبلين وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسله مثلا نالين يرسله على خراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسل وأن والفعل معطوفان على وحيا تمشاك حرف عطف رشتوا لم جم لم, لم آية كأو أو حرف عطفة يكيك لحروفي عطف أبي ني يرسل هج ناصبي في أشكران نية لنيوان حرف عطفك ولنيوان يرسل أني كي مضمرة لبيش حرف كوا اسم اسمي قراشتوا اسمك تيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وحي وحي اسم فاعل نية اسم مفعول نية الصفة مشبهة نية بل كتيا مصدرة اسم خالص من التقدير بالفعل يعني مشتقاتي فعلني اسم فعل اسم فعل اسم مشبه اسم تفضيل اوانه او يرسل رسولا وذلك باضمار ان والتقدير او ان يرسل وان والفعل معطفان على وحيا اي وحيا او ارسالا لبرجي لبروا ان وما دخل عليه في تأويلي مصدر ووحيا ليس في تقدير الفعل ولو أظهرت أن في الكلام لجازه يعني وكو زماني عربي نقو قران زياده زيادة في القرآن وكو زماني عربي أو أن يرسلا أو أن يرسلا يعني لو شنانيك جائزة وكذلك قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف لبركذني عبائك عادة عباءة أو كالبلي كالسر ولا بركلي كالبلي آفرتان بتاعي بتاتان لسر وزيات اللي بركليت أبين نعم نبيت يعني لبركدني عبايكي خشني جوري جوان واننبي ونعم نبيت لبركم بلام لقل ويا كشني نأخوش عباء أو كالبلي دارو أبو آفرد نارحت وانيا أجرج وانيج نبيت ی ناسکیش نبی under بیش نبی بالام دلم خوش بید چاوم گش ب ب کنایه یعنی و تقرعی نی پیم بسیرو خوش ویسترا ل خوش ویسترا ل ل برکت دنی من لب س شوفو اومو کلمات نک باس من کت صی عفرتی که بنابی میسونی کتی بهدل بهدل که خالقی بعدی و دشت قال الرأزي بيتبوء علم إمامي معاوية على خلاف المبتدعاء القدم والمعاصرين بويرز ذكية تري له على رغمهم قال الرأزي بيت إمامي معاوية خاصتي أميش لا اشتياقة أم أفرض لا اشتياقة كمالي كسكرى خيبرجيهش تو هرتشن إستل قصري بعد شاية يولا بالان اشتياق بو باوكو كسوكاري بلاي و خوشويستري لچي بوني لقصي فاشاتي نكوك كراهه لمعاويه يا كراهه لما هي مع معاويه لبروا انسان لهرشوني كابيت ناكات اوي كاشتياق بو داي کو باوكو براوكو سوكادي فاي ريف شاهيده كه ليره شي و تقر شعلك بنصب هاتوه يعني هو ان أجل تقديري كان ولبس عباءه وقره عيني فكان وما دخلت عليه في تاويل ما ضربتها ولبس عباءه وقره عيني احب الي من لبس الشفوف ابيني و حرف اطفه لبيش وثير ورثو لبس مصدر ورث ولا بل كابو ابيت شرطي ام خاله ام مساله او اكتفيك هبله فيشوا اسمك خالص من التقدير برواد او كتانيش مضمره هيا جوازه تقديره ولبس عباءه وانت عيني الى اخر البيت مركزني شو... انا كجائزه يعني اعمال جائزه اه اعمالي شيء جائزني اعمالي وامالي اعمالي جائزه مضمرا اعمال اكريت اعمالي اكريت بمضمر وجوب جوازا اعمالي شيء بمضمار با باظهار با جوازا كوا اعمالي لهذا حالتك واجبة هبي هبي إيش بس مضمار بيت يعني شيء بيت ين مضمار بيت واضحة وتقرنها خلنا يعني جوازا مضمار أكيد وجوازا إظهارك يعني, يعني مسألة كمسألة ايش لاعمالني إعمالك حرفك نعصب بمصدرية، لكن مظهر هر جائزة مضمر هر جائزة. الله على. الثانية شنو دوم؟ أنتقعة بعد لام الجر. كيوت الدواعي لام جر. يعني اني مضمرة، أني نعصب بكيوتي الدواعي لام جر. جاء أجر لامكاء لام جر لك أبو تعليل بيت ينبعاق ببيت بيت. تفصيل بس يعني, يعني أن لدى أي لام جرة مضمرة بجواز ان تقع بعد لام الجري سواء كانت للتعليل لا ما التعليل تعليل بيت كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس يعني تعليل نزول ذكر بيان لا بد من بيان لا بد من بيان شوف تعالي نزول ذكر شيء بيان وانزلنا إليك الذكر لتبين يعني لأن تبين يعني لبيان لبيانه للناس أنه ما دخل عليه في تأويل مصدر كابو بيان لا بد منه أجاب بيان بيت هيك حكمة لنزولنا منه أو معناه تعليد ما بس ما ويا وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس وقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك فتحنا ليغفر... ليغفر لك الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله اما فتح مكمن بوكذ فتحك فتحي تواو فتحنا فتحا مفعول مطلق يفيد توكيد الفعل توكيد العامل يعني فتحي كي توام بوك ليغفر لك الله ابو او اخوى ليدخرج بيت حقيقه ام لامه او انديك لعاقبة لاعاقبه او اندل ديلا تعليله ونزيك نيه يعني عاقبة زورت ديارة يعني فتحك أصلا معلل نية فتحك نهت وحرهمي بوشي بوأوي خواهي تعالى لفي أغنبر صلى الله عليه وسلم يعني فتحك معلل نية بشي غفرانه جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلك عاقبتي فتحكتش أبيته غفران المهم زورت عاقبتها يا تعليلي تيارنيا قلام شني بن نقول بقوله إن فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله شنك زور بمر النابت و بئ أو فائدة يمد بلامنا شتوم يعني رأي خمامة بس أوه أجنام تصورناك لي فتحك كله فتحه كله معلل بعلة غفرانه جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستشباك عاقبة خرين جذرك يا عاقبت يا أو للعاقبة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا فالتقطه آل فرعون آل فرعون شنكت أو من دليل كلام تابوتك دبو باشا شيي انكه دوزي انا و بو اويشي بو اوي ببيته خدمتكارين بووي ظل ينفي فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا يعني اي بو اوبو ن بلان عاقبه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 وانما التقطوه ليكون قره عين لهم فكانت عاقبته ان صار لهم عدوا وحزنا كابو لام جر لام جر اجت تعليل به ينع عاقبه به ما هارد ايش كلو شنانيك ان مضمرا جوازني تيايا اتواني ارهار شبكي او زائده لام لام اجت جره اغر زائد جب زائد وياء اجر لا بد معناه انا قرت كقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت انما يريد الله ليذهب يعني اجل لا مكان لا بيت في الجملة لا في القرآن انما يريد الله ذهاب ذهاب الرجس عنكم بو يريدوا متعدية في أذبح لام ناقة تاع التعدي بني بو إلا ما كان لاميك زائدة. يعني يريدوا لو فعلنا ني كبلاميك تعدي في أبكيه أخوي تعدي أكى يعني لامك النبى إنما يريد الله ذهاب رجس عنكم أهل البيت يريدوا لو بري متعدية إيش خويك أكى والله ما لامك لاميك الزياتر بوت توك كذكذين مع ناي مش جمالك يزور جوانا من حيث المظهر ومن حيث المعنى يعني إرادك هالشيء كات بقوتك اذهابك بقودك يعني أجر نبويا بقد أوى قوتي نبو قي فمطلق قوتيهايا بعلم قوي زياتر دلاب معنى اذهاب وإراده اذهاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أو ليرلام كزائدية لتقوية معنى الذهاب، فالفعل في هذه الموا في في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام في الكلام لجاز، يعني أن مضمرة مضمرة إظهاري شكل لم تشنيك بأس من كد عاقبة زائدة تعليل جائزة نقل قرآن وإنما في الكلام العربي. يعني امثالي أم شنانة، فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز. وكذا بعد كي الجار وهروها لدوي كي حرفي كي كا ببيت كي كيك أجر جرب كاد، كيك أجر جرب كاد درست شيب كين انيم أنيم بينين. و نصب ب ب كان بيت جر نصب ب ب كان باني شيء مدمر ما به للا فرا صوت شانزا دبا كي كياك كي حرف نصبه بشكل نواصب لابرصا دشانزا عثمان او تقديرًا نحو جئتك كي تكرمني جئتك كي تكرمني وثمان أمك يا لاميك مقدرها إذا قدرت أن الأصل لك وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها فإن لم تقدر اللام أقل اللام نبيت تقديري اللام نين مثلا جئتك كي تكرمني لامك بكينا عفوا كيك بخوي كينا لام جئتك كي يعني جئتك لي تقدير لام نبي كي كا خوي بكي نالام أو شيء, شيء جئتك لي أن تكرمني كي كا أبى جر أم أبي وتأ... كي جر يعني كي كا خوي أبى تحرف لحروف جر بوي ألا إن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل او كاتا اقل كي من كده جارة انيكي مضمرا من هي بعدها اضمارا لازما يعني واجبا ام شونيك اللي رأى اللي فرصدوا بسبب وكذا بعد كي الجارة ايكي اقل لو اشكالاني كلم كده بيها يا ليرواتي اقل اني مضمرا بعد كي الجارة مضمرا جوازنا شكلم سياقه وذي عطف عطف في كل عطف مطلق وذي وكذا بعد كي الجار يعني كي جارة يجوك أمسيوشون ويا حكم يوك أوانا بلام للفرصادو شان زوتي كي وكانت أن مضمرة بعدها إضماراً لازما بلام أوه صحيح كي جارة أني مضمرة يا كيا لازمنا وجبنا كابو تونت توجيه ام عطفاء كده وكذا فالفعل في هذه المواضع, المواضع منصوب بأن مضمرة ولو اظهرت في الكلام لجاز وكذا بعد كي الجار مع طفلة يعني منصوب بأن مضمرة يعني كي جارش او يا اني كي مضمريت فعلكي منصوب اما مضمر جوازنا يعني وجوبا وكو تقدم للا فرصد مضمر وجوبنا. لو وكذا بعد كي الجار. لجازه. وجوب. وجوب. ولو كانت الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا أجر بيته أو فعليك. أو فعليك أنت يا مضمرة ولو كانت الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا فعلك لا يسربيا لا ينافيا ين لا يزائي ذجبر بلا وجب إظهار أن بعد اللام سواء كانت لا نافية أو زائدة أو كور رقم يكور رقم دويدانا يعني أقر أقر بنيت فعل لك لين في يا لا زائدين سره او كتا او لمك شو تصرف يا شو تصرف لك ولك شو تصرف فعلك ابي انك اظهارك ابي انك اظهارك اضماري نك بون منى كالاتي في قوله تعالى لالا يكون للناس على الله حجه لالا هو أجر للرسم و لاملاء هذا أجر فكي كيبيكي تو اللي أن لا يكون لأن لا يكون بوش اللام هاتو يكونش منصوبة أنيكي مضمرة شتيجة عفوا لا برأو لا لا كوت النيوان لام فعلك أو واجب الاظهار ابي اظهار بكره واجب الاظهار بلم لب او رسم كذا ابويا سوري اني انا بنري بلم سي لحظه دقيقه لان لان بلم ادغام جكربه لالا بويناخند توبل للا يكون للا يكون انا كشي كي اظمار كي او شي وانا أبي بلي لئلا يكون للناس على الله حجه أما أجل لاكن في بيت يعني يفيد النفي أجل لك ببيت زائد شبيه معناه نفي تانبة أو زائد ك التي في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب لاك الزائدة ليعلم أهل الكتاب يعني السياق كهاتور القرآن ليعلم أهل الكتاب وكل تفسير كان باسئك كابولا كالزائدين نافينيا لا يعلم ولو كانت اللام أقر لام كمان مسبوقة ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض منفي وجب اضمار أن اجر لام لجمليا اجهوت اثر فعل هات لبيشي ومشتقات كون كون مصدره مشتقات كون هات واتك كان لم يكن أو أنا هات يا ما كان لم يكن هات بلان تشيبون بكون الماضي مشتقات كان بو يا كون مشتقات كون بو بلان ماضي بو شي فعل كماضي بيت تشمعنا في ماضي بيت ما, ما كان ماضية لم يكن لم يكن يكون فعلي شيء مضارع بس لم تخص السري نفي ماضية شو نك فعلي مضارع لم توصف سري فإذا معناه نفي الماضي لم يكن بويا الله مسبوقة بكون نك بكان هسند قيان دقيقة علماء بكون مشتقات كون كاف وونون أجل مشتاقك شيء بيت كون ماضن. نيوت فعل ماضي ماضن يعني ماضن في اللفظ يا ماضن في المعنى. من فين هبت بيت وجب إضمار أن أو كتواجب أن مضمر بيت نابي دركه. أن جديد الله سواء كان المضي معنى مضي ماضي في اللفظ والمعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. تما شيء ليعذبهم كليعذبهم فعلك منصوبة ليعذبها. كابو ما بس أوى لان يعذبهم. بلام مضمر وجوبنا بو لبروا مشتقات كون من منفية وفي اللفظ والمعنى ماضية أو في المعنى فقط. كقوله تعالى لم يكن الله ليغفر له ليغفر لامك بي او 3 لام الجحود لام الجحود يعني لام نفي هو نفيناك بلام لبرو و النفي يقل في شاتوا ام باونا ونراو لام الجحود ين لام النفي لبرو والنفي يقل في ش لمشتقات كون لبرو او باونا ونراو و تسمى هذه اللام لام الجحود كبئس بعد كي الجار مضمر وجبنا بعد كي الجار مضمر وجبنا وبعد لام الجحود ولام الجحود اشمل الناس او ما كان ين لم يكن بروات يعني باش بلا خيوتي مسبوقة مسبوقه بكون كون لاपेशو هبيت ما كون و معناي ماضي ثابت ين لفظ معناي ماضي ثابت ومنفي بيت وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاثة حالات جديد أويك للثنائي شرحك يا باسي تلخيصك تلخيص نقاط دانو كلام لا خالب دي كذنا فأيديك هي إنسان يعني زو لبريكة واستحذارك ديت خالبا لي من بوكة وكت من بوكاتها وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاثة حالات أن لدواي لامسي حالة هي يك وجوب الاضمار يعني وذلك بعد لام الجحود لدواي لام ما بس نك يجربوا يدهات لام تلخصك وجوب الاضمار وذلك بعد لام الجحود لدواء لام جحود واجب الإظهار دو ووجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بلا نيد بلا النافية نافية بيت ينزع إذا بيت لدواء لا لكلام لام هات أو كاتم واجب الإظهار وجواز الوجهين وجواز الوجهين وذلك فيما بقي لها مش كان أنثرا لدوي اللام ان مضمره جوازا أتواني إظهارك وأتواني إظماريشك وذلك فيما بقي قال الله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال تعالى وأمرت لأن أكون لأن أكون أول المسلمين تما شاكا لا يكاميانا مضمرة لا دواميا آيات دوام مظهرة وأمرت لأن أكون لهذا كشان اللام بوايا جواز الوجهين أمش باشترين برغيك على قرآن هاتوا <تصفيق> شيء نعم بس باس اللام من بوك بس حالات اللام من ولما ذكرت انها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استثرت في ذكر بقيه المسائل التي يجب فيها اضمار ان وهي اربع الله الذي او كان باسي اني مضمر وجوبا من قد لدوي اللحم جحود مضمر وجوبنا حاتم باسي ماكيت باسي بقيت با اواني تركت انت يا مضمر وجوبنا حقيقة هتا أخير بي خيانوا إن شاء الله إيشي خيانين أبنين بحث كي نهاده يعني كأنه نعلم تناقض في كي ابن إشام بلام كي حقيقة بي ندره لأنك لم يأتي إضمارك لازمة لم يأتي في كده سر جوازكانا لم يرش بحثينك الله أعلم يعني نيتواني ساقي كاتواء وحاشاه يعني ابن هشام بحدزاني أنحى من سبوية وعندما قال المهم يعني حقيقي ندلاوة نالين أو نيداو حقي حقيقي ندلاوة كي جارة أنكشي مضمرة وجوبا ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استثرت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن وهي أربع تشارشينا إحداها بعد حتى تدوي حتى حتى أقل بشي فعل بشي تسرف فعل أو كاتأني مضمرا وجبنا واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين النصب والرفع فأما النصب, فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها سواء كان مستقبلا بالنسبة الى زمن التكلم او لا حتى اقرد شو فعل نصب هيا ورفعي شي هيا اجر هنديك شرطه هبو تاي هبو او كاتا نصبه اجر هنديك شرطه هبو او كاتا رفعه بام تفصلي كباسي فاما النصب دي تسر نصب فشرطه يعني فعل مضارعك منصوب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها يعني إلى ما قبل حتى كلامك هيا لبيش حتى و اشتغروا وشتوا دواية حتى لت دواي دواية أو فعلك هاتوا أبي الزمني فعلك كلا حتى هاتوا زمني فعلك مستقبل ب بالنسبة إلى ما قبل حتى لو سمت كان باسكا جاء افرمس سواء كان يعني الفعل سواء كان مستقبلا بالنسبة الى زمن التكلم اولا يعني او كاتا أو فعل او أو فعل مستقبل او كاتي ين ن يعني مستقبل به مستقبل به بالنسبة إلى زمن التكلم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا يعني قوم موسى أو يعني جيمان كموسى رشد وميقات لا أو مجموعي ك يوريك كيان درسك لخشلكو خشلو زيرو كام فدرسين فلسطين كمنع كران للالين هارون ويا للالين اوكساني كمنع ان كدون او انو تنشير لن نبرح عليه عاكفين يعني لن نزال مقيمين على طاعته وعبادته لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى تماشاك حتى يرجع يرجع الزماني رجوعك كي هيش تنها كي موسى بجر رجوعك توابي بويا قسي أمك سنيك لن نبرح الرجوع مستقبل بالنسبة إلى كلامهم واضحة قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى إس حتى يرجع بنصب يرجع أنيش مغمرا وجوباني تيايا لبلو الشروطاني تيايا بو يا كم شرطاني شطانا أويك فعلك زمنك مستقبل بي بالنسبة إلى ما قبل حتى فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام كان مستقبلا بالنسبة إلى الأمرين جميعا بويا سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم او لا والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزاله أست إخبار دلاوة ك حديثك رواه في الله عليه وسلم أواني لقلب نشتيه وانتهى السأم إخبار دنا ماضية لنا استكر رجتوه وزل حتى يقول الرسول إلى آخر الآية اما إخبارك ماضية بلا لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار يعني إخبار الله سبحانه وتعالى لهذه الحادثة ماضية إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزاله وزلزل إلى أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزاله وزلزل يعني كان الزلزال قبل قول الرسول قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قوله صلى الله عليه وسلم كان بعد الزلزال والشد والتعب واضحة اعتما شيء يقولك قوله صلى الله عليه وسلم مستقبل بالنسبة الى الزلزال لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ماضي بالنسبة الى اخبار الله سبحانه وتعالى عنه كابو استفعلك بالنسبة إلى زمن الإخبار فعلك ماضية زمن فعلك ماضية يعني قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أخبر عنه الله سبحانه وتعالى يعني قولك بالزمن بالنسبة إلى زمن الإخبار ماضي أما قولك بالنسبة إلى الزلزال والشد والتعب مستقبل كابو ما نعنيه عبر عبرة شيا قبل حتى يعني فعلك فعلا مضارعك بالنسبة الى ما قبل حتى مستقبل بيه كافية حتى ولو بالنسبة الى اخبار المتكلم تي بيت ما غزيش بيت اسألة جمله كما بالنسبة الى ما قبل حتى هر مستقبل وبالنسبة الى زمن الاخبار تي هر بلام ابي دوام بوشي كابو كابوم اما لابد منه زمني فعلك مستقبل بيت ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنية او حتى ييك فعل دواي والنصب بيت دو معناي هيا فتارة تكون بمعنى كي جاري وهايا بمعنى كي بمعنى كي وجاري واشي بمعنى الى يعني جاري وهي حتى للتعليله وجاري وهي شيبو انتهاء أمدو معنايت فتارة تكون بمعنى كي وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها يعني أويك لبيش حتى وروشتوا علبيت بو أويك لدواي أوهاتوا نحو أسلم حتى تدخل الجنة اسلامون إسلامبون ثمانبون علية بوتش ونبهشن تماشاك حيث قبل حتى علة سبب لدخول الجنة كابو أسلم حتى تدخله تدخله دخول الجنة مستقبل مشرط زمنك مستقبل بالنسبة إلى الإسلام باشا وشيشا معنى غاية شتايا علاو سبب شتايا وتارة تكون بمعنى الى جاري باش هيب معنى إله وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها ما بعدها غاية يعني أويك لدواي حتى هاتوا نهاية كبوتي بو أوي بيشخي إذا بردواما لسير فرسناكا بردوام بردوام بردوام كي بردوام بون توابع انتهاء بردوامها لشيء حات نو موسى كابو حد نو ك انتهاء بويا ما بعدها غايه اي نهايه لما قبلها كقوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى وكقولك لاسيرن حتى تطلع الشمس واتاب بردوام الروم بردوام الروم وبدوام من الركدين بتو بنون حتى تطلع الشمس تاوكو خردت شي كابو ركد نك وقد تصلح للمعنيين معا جاري وهيا بوهردو معناها كمثال لك يعني بو غايش نهاية و... بغايه غياءة واني بوغ تعليلة واني انتهاء غايه واني وقد تصلح للمعنيين مع فقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فقاتلوا التي تبغي يعني بجن لقل او طائفين كمسلمانيشن وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا یم درن که تا دو قوتی مسلمان شرکا قوتی سیم ها نبب بهiale چیپ که آوانیکتر بکش میگه کتیل نببند چون که فسادی جورتی داده پیش او توده سی بالات های لون اگه توش طرف میلگال آوانه ابی واز لفیت نبیندنشی اکو سلف کردی آنها پام که توده صلواتی جورتی داده و دو طائفه شرکان لبر قويته كابيته إصلاح نابيته إفساد كايت تدخل أو كايت أبيتش بكي فقاتل التي تبغي دوي أوي كإصلاحه واستعني شركات نكرة أو كايتش باغي كي الظالم لقال أوان جنجي فقاتل التي تبغي تظلم أو طائفه كوان ظلم أكاد جنجي لقال حتى تفيء يعني إلى أن تفيئ يعني ترجع الى ان ترجع الى امر الله تاديت تيتسر تا اصلاح تاديت السر صلحوا صواب فقاتل التي تبغي حتى تفيئه تماشات تماشى تشيكا منصوبه حتى ان تفيئه ليلا تاني بو تعليل ببيت رجوعكتشي معلله بشي قتال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 بشيء والنصب في هذه المواضع وشبهها بأن مضمرة يعني أني شيء مضمرة هات هو فعلا كاني نصب كدوة أمجرأي بصرية أهلي بصرة مدرسي بصرة وعلا تنكيموت من النواصب تنهى شي شوار شو شبون أن لن كي إذن حتى يقني النواصب توبيب حتى شو تسبت في, في آت في آ فعلا شي مضارعي منصوبة بحتى اما والنصب في هذه المواضع وشبهها او ان يش كلمه مولد ينباسينكين مضمرا كراون نصب كراون حتما يعني لا يقبل النقاش والنصبيه يعني أحتم فيه القول حتما يعني مفعول مطلق لا بل لا بحتى نفسها بحتى نص بنكدر خلاف الكفين ترجيح مدرسي بصرية كليه لأنها قد عملت في الأسماء الجرة لبروا حتى مش قاعدة ترجيحك ترجح كيله لأنها قد عملت في الأسماء حتى عملك لا اسمش وناشبي عملك لا اسم وعملك لا فعلش لبرأم قاعدة كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر حتى مطلعي تماشاك حرف جر شي كدوى حرف جر واسمك مجرور كدوى عملي شيء لا اسم سلام هي حتى مطلع الفجر حتى حين حتى حين شو وتسر اسمك جري كدوى فلو عملت في الأفعال النصب لازم ان يكون لنا عامل قبلن لا افعال نصبك ولا اسم شجر قدوى او كتوا بيوست اكدبلن عملك من هي عملك من هي ين عملك من هي يعمل تارة في الاسماء وتارة في الافعال وهذا لا نظير له في العربية يعني نمونين اشتوا كابو نمونبون الشرثة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 حتى هاتشي جوليكي هابيت إلا هاتشي تسر اسم أنا أقول لي حتى ما لناصبك حتى يجارك آخر أبيني لهذا كنت تقديريكي إلا شو تسر اسمك أقولنا حتى ترجع حتى أن ترجع أنه وما دخل عليه في تأويل مصدره اسم حتى بيك جار أبيت اللامي كي جر أنا كي مضمريت يا يا بأنا كودواي أو أبيت اسمي اللامك جاريه شون تقديده كيفية اسم ومثبه كيخوش الشماء واما رفع الفعل بعدها يعني بعد حتى فله ثلاثة شروط او بس نصب منك شرطكي اوبو فعلك مستقبل بالنسبة الى ما قبلها سواء كان مستقبلا بالنسبة الى زمن التكلم او لا دي تسر اقر فعلك تشيبه حتى يكتب فعل بدائي تبو فعلك مرفوع به او كاتب ام شرطي تابي اما رفع الفعل بعدها يعني بعد حتى فله ثلاثه يعني فللرفع ثلاثه شروط الاول كونه مسببا عما قبلها كون الفعل ما بس يا مسببا عما قبلها يعني او فعلا لدواح حتى ذات بيش حتى شيء سببت يايا يا. يعني أم مسببي او نحو قولك مرض زيد حتى لا يرجونه زيد نخوشك كت... زيد نخوشك تاوك او نده نخوشك كبتمين من حتى لا يرجونه استاء حتى لا يرجونه بهي شي ووايله ها که حد بتماشی نمان نخوش کوت بتما نبود نکام مسببه چی تعرس بابه نخوشی کاتیج اگر آوا بینید يعني پیش حتى سبب و لذای حتی او کاتشیا او کاتا فعل مضارع کمرفوع مدل زیدون دوئی ک اعرابی اکی مدل فعل فاعل حتى لا يرجونه حتى أوكاعة الليلة بيو تريع حرف غاية مهمل حمالي نكدو حتى لا يرجون تمشي يرجون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسه يعني حتى نصب نكدو نا أني مزمارش هي نصب كدبت بويا مرفوعه حتى لا يرجون لبرشي لبر او باش حتى كفعل مضارع كي مسبب لما قبل حتى ولهذا امتنع الرفع في نحوي ما سرت حتى ادخل ما سرت حتى ادخل البلده أدخل قالوا لي امتنع الرفع في نحو ما سرت حتى ادخل البلد يعني رم نكر تاكو بشمناو شاركوا ين ولاتكوا لي انتفاء السير لا يكون سببا للدخول حتى ادخل البلد تاكو بشمناو شاركوا ابيتو رم نكر أقول سرتوا، قال ما سرتوا حتى أدخل. قال لأن انتفاء السيري لا يكون سببا للدخول. معدم بري نكردن نابية السبب بو أي بشنو شاروا. كابو أبي شيبكي أبي الرفع نيني. شو رفع شرطي شرط بيش حتى سبب بي لا فش حتى. أجرواب رفع يستوانيه. بيش حتى سبب نية لشي لدوه حتى. لان انتفاء السير لا يكون سببا للدخول وفي قولك سرت حتى تطلع الشمس سرت حتى تطلع الشمس كدريم دائما كتاوكوشي تاوكو خذش استا فش حتى سببا الليل فش حتى نعم تمكن درسوني خور بهو الريك توني وكيتوني كربكيان لان السير لا يكون سببا لطلوعها اي طلوع الشمس قام الشرط في على يكون مسببا عن الذي قبله يعني سبب مسبب به سبب غير فيش حتى هو <تصفيق> الثاني الثاني شرطي دو ان يكون زمن الفعل الحال للاستقبال او الحال للاستقبال ابي زمنه حال بيت زمنك مستقبل نبت على الأكس من شرط النصب ففي شواني شرط نصبه وكباس ماك إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا جالي واحد الزمن حال أم حال النجم بس في حال منصوب بابي حال لنحنا يعني الزمن الحال في الفعل المضارع إلا أن الحالة أي زمن الحال تارة يكون التحقيق فعلا هذذا منك الزمني حالا ين بتقدي ليشتك زمني فالأول كقولك سرت حتى أدخله بون منا بدم ريا رياكي بدم ريا ولكن هذا المكان هو مكان للمكان الذي يجعل هذا المكان هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مستقبل به ما دام حالة أبي بري سرت حتى ادخلها نك أدخلها اسأل حالة حالة شي حقيقية تقديري تحقيقها تحقيقها بحرد زمنك بحقيقة زمني شيء زمني حالة بوي الأول كقولك سرت حتى ادخلها إذا قلت ذلك وأنت في حال الدخول وكباسم والثاني كالمثال المذكور يعني هل سرت حتى أدخلها هل مثالك خوي سرت حتى أدخلها إذا كان السير والدخول قد بونمنا أم حادثا دخولك بنا أو بلدك او مدينك بيش سيروش روش بيش وذلك إذا أردت حكاية الحال روشتها بلا ما حكاية حالك كتيئة بودباسيكي. إذا كان السير والدخول قد مضى، وذلك إذا أردت حكاية الحال أو كاتا. بالنسبة، يا بت بتقدير حكاية الحال زمنك حاله. عينا تو. بيشصيرش بيش, بيش يستبوه. بويا الله شيء. تارة يكون تحقيقا زمني حالها، وتارة يكون تقديرا. وذلك إذا أردت حكاية الحال وعلى هذا جاء بالرفع في قوله تعالى حتى يقول الرسول أم آيتا لقراءة نافعة كيكيك لقول حوت قارئك بشيها توب حتى يقول الرسول لأن الزلزال والقول قد مضياء قد مضى لبروة بالنسبة الى زمن الاخبار قد مضي الاخبار جاء بعد ان وقع الزلزال والشدة حتى يقول الرسول لان زلزال والقول قد مضى كابو ابو زمني فعلك حال بيت لتشي اقر فعلك مرفوع ابو والثالث شرط السيم ان يكون ما قبلها تاما يعني بيش حتى ابي بيت كلام استوفى اركانه يعني جملته وافت جملة توابط جمله بيت اه جمله بي من مبتدا وخبر او من فعل وفاعل يعني تام بيت ان يكون ما قبلها تام ولهذا امتنع الرفع في نحو سيدي سيدي حتى ادخلها عينتني بلي سيدي حتى ادخلها بو سيدي كلامني كلام مدام كلام كلامني بيش حتى نتواني بلي حتى ادخلها ابي بيش حتى شرط الشرط كان او ابيش حتى يتم الكلام وفي نحوي كان سيدي حتى ادخلها تنانت كان سيدي كان سيدي كان اگر به ناقص بی بی اگر كان, كان, كان تام بی کان کان من دوای کشون سر من اگر كان تام بیت سیدی ابیته يتم الكلام ولما كان ناقص بی بي اسمکی بی بس خبرکشی اگر او فعلی لدوای حتا ابي نصب كنت فعلي مضارعي بعد حتى مرفوع ابي بيش حتى بيت تم الكلام فيه إذا حملت كان على النقصان دون التمام وكو باس ما نكل أجر وتمام أمكانية وأمثال أمكانية شيء ناقص بال أمسية الشرطة تمام كلام زمني حال وما قبل حتى سبب لشي ما بعد حتى او كتفعلك مرفوع يستطيع استتئسيمه شيء من بسكدو يك مساله من بسكدو كم حتى اما كتي وهي اربع المساله الاولى او احدها حتى المساله الثانيه بعدا او التي بمعنى الى او إلا لدوي ان عفوا لدوي او أنيش مضمرا وجوبا من هيا برم أو اوتش معناه يا كمان بوفدات معناي إله يعني معناي إلا فالأول كقولك لا ألزمنك أو تقضيني حقي إلى أن تقضيني حقي يعني أو بمعنى إله واتا ادغرم يعني إلزامت أكم بهديك اللوانة بيت تاوكو أو كاتي حقك مديثا يعني يارب بمعناي شي بمعنى إلاية يعني قرتنكا يعني إلزام كدنكا كاتي شي هي غاية شي هي تا كي بطوبي. تا دانوي حقكا حقك الدائوة إلزامك يعني نزومك نعم الى ان أن تغضيني حق وقول الشاعر لا استسهلن الصعب او ادرك المنى فمن قادت الامال الا لصابري واتى بردوام سينبيت بردوام ناراحتيا كان دجواري كان سهل كم اسان كم زال بن تاوكو شي اجما هي واواتي خميا مردن وللا باشتر ويبولين آواتكان شنك باشكو خوايا بياش مردن آواتكان بياندي بويا لا أستسلن الصعب أو أدرك المنية المنى أو أدرك المنية ما بس منى منية يعني ما يتمناه الإنسان فمن قادة الآمال إلا لصابري اما علا كيف يعني حيوه وآواتكان نانجه دزنا كون إلا بكساني نبيك اخوه قلو صابر كابو يستعني في مضمرة هي وجوبا لدواي أو أدري كيش كدوا نصب كدوا والثاني كقولك لا أقتلن الكافر أو يسلم يعني سين بيبخواه كافر أكجم إلا أن يسلم مقر مسلمان ببيت اللي نتواني بليش يا اي حتى او كاتي مسلمان بغيناتواني بو, بو الابكاني بني بو إلا لا الكافر أو يسلم وقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيمة. فَتَ إِلَّا أَنْ تَسْتَخِيمَ فَلَا أَكْسِرُوكَ عُوبَهَرَ مدحو الثناء إخويةك الله أولا دباهيزم بيته أو رمحي رمح أو انبو بيكا انبو بيكا انبو بيكا عادة طبعا تيجي بيته كلكي رمحك او انتبه خطوبة هيزم او هابيقرم كنت اذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها او كلكي كدر شوها او ايش كان هر... او ايش كان ين ايان راسي اكاموا كسرت كعوبها يعني الا ان تستقيم اذا الراس بيتواوكات انا ايش الا ان تستقيم أ... ها القناة فلا اكسرو كعوبها دياده خوي لاربونه كي تي يان خوي شتي كي بويا اگر بيي وي يعني ايش يعني يان خوي باش او خوي لاري كي تي اي بو ي الله و كنت اذا غمست قناه قوم كسرت كعبهها او تستقيمه يان ممكنه شي بيت او اناوي بوج بيت ناوي بوج بيت يان عوام ليكد اشكين يان او انسين بينكوا صافي كم ممكنه هدرك لوانه چونك اي مبراتي نازنين رمحا تشون بو ولكن أه... هذا ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر ايضا كشكاش كانت راسك او راسك او راسك او راسك او راسك او راسك او راسك او راسك المسألة الثالثة بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنف محض أو طلب بالفعل